مغلوب على امره وفي الخفاء لا يمكن ان يظهر الدين ولا يمكن ان يعلن الاسلام فلما رجعوا الى فلما استقروا في المدينة عقدوا اتفاقيه مع مكه صلح الحديبية ويسميه كثير من علماء التاريخ يسمونه فتح الفتوح سياتين ان شاء الله في كتب السير والتاريخ يقولون فتح نهاود نهاود يعني من بلاد فارس او فتح الفتوح بعضهم يسميها النهاود والقائد فيها هو النعمان ابن مقرن المزني النعمان ابن مقرن المزني فاتح نهاود او فتح الفتوح بعض من العلماء يقول لا فتح الفتوح كان في صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة حينما عقل الرسول الاتفاق مع المكة أن, أن يرجع هذا العام وأن يأتي من العام القادم ومن جاء مسلما يرد ومن مكس عن الإسلام يستقبل ولا يرد ومن حب أن يدخل في حرز مع محمد دخل ومن حب أن يدخل في حرز مع قريش دخل إلى عقل التي كتب عسو عيد بن عمر مع النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا الهجرة التاريخ ينبغي أن يحدد بالهجرة لأن الهجرة فيها النصر العظيم للإسلام وهي بداية ظهور كلمة المسلمين وارتفاع أمرهم وعلو شأنهم ونظر الأمم إليهم في الهجرة استشارهم عمر رضي الله عنه فاختاروا جميعا الهجرة يعني الفريق الأول اللي قالوا مبعث الرسول اقتنعوا بأن الهجرة أولى الفريق الثاني اللي قالوا موت الرسول اقتنعوا إذن اتفقنا جميعا على أن تكون البداية الهجرة طيب الهجرة نعرف أنها في شهر ربيع والبداية الآن محرم كيف ذلك هل نجعل الهجرة وإن كانت الهجرة في ربيع إلا أننا نجعل البداية في محرم لأن محرم هو أول ش... أولا شهر الحرام وشهور الحرم معظمة ثانيا أنه يعقب الحج وبالحج اكتملت شعائر الإسلام اليوم أطمئت لكم دينكم وأطمئت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديني و... ومحرم يعقب شهر ذي الحجة وش... وشهر ذي الحجة اكتملت به شعائر الإسلام فتناقشوا في هذه المسألة واتفقوا بالإجماع أن يكون التاريخ ابتداء من الهجرة وأن يكون بداية الهجرة بداية السنة الهجرية هو شهر الله المحرم اجتمعت كلمتهم على هذا واستقر رأيهم ومن ذلك اليوم ونحن نؤرخ بالهجرة النبوية فينبغي لنا أيها الأحباب أن نعتز بهذا التاريخ لأنه انتصار للإسلام ورفعة لكلمتهم وبيان لمنزلتهم حينما هاجر المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة وهي أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى رسوله ويقول عليه الصلاة والسلام ولولا أني أخرجت منك لما خرجت فالتاريخ الهجري أيها الأحباب له مكان سابع فينبغي لنا أن نهتم به بعض الناس يأتي بتاريخ آخر هذا لا يجوز. لا يجوز شرعا، فنحن أمة مسلمة تعتز بدينها وتعتز بمكانتها وتفخر بأمجادها حيث هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من من مكة إلى المدينة يمكن للإنسان لا حرج أن يضع التاريخ الهجري ويضع تاريخ آخر يمكن أن يضع أي تاريخ شاء لكن يكون في مقدمة التاريخ الهجري. اما الاقتصار على اي تاريخ غير التاريخ الهجري فهذا لا يجوز. صحر اننا امة نعتز بديننا ونعتز بانتصاراتنا السابقة ونعتز بامجادنا العظيمة ونعتز حينما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى هنا، فأقول بأن ينبغي لنا أن نعود أبناءنا، وأن نعود أهلنا استعمال التاريخ الهجري، ولا حرج أن نضيف الإنسان إليه تاريخا آخر. إذا كان يخاطب ناس لا يعرفون هذا التاريخ، لا حرج أن نضيف إليه تاريخا آخر. أما أن يقتصر على التاريخ الآخر دون التاريخ الهجري فهذا لا يجوز بحال من الأحوال ونحتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعالي وصحبه وسلم